الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا ثم نبدا كنا بس نركزوا كده عشان نكمل النهارده جنيه في الوقت عشان نخلص باب التيمم التيمم له معنى في اللغه ومعنى في الشرع تيمم لغه اي القصد اما في الشرع فوقص الصعيد الطيب لمسح الوجه والايد لاستباحه الصلاه لاستباحه الصلاه التيمم صلى صحيح بشروط ثمانيه النيه والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار والسادس دخول وقت الصلاه فلا يصح التيمم لصلاه قبل وقتها ولا نافله وقتناه سابعععذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوف من استعمال وجب واجب بذل من ادمي او بهيمه محترمين يبقى يصح بشروط ثمانيه قدمناها قبل ذلك وهي شروط في كل عباده كما ذكرنا الا التمييز في الحج النيه فلا من النيه لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات والإسلام والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار دي عبادات قدمناها او شروط قدمناها في العبادات قبل ذلك السادس دخول وقت الصلاه فلا يصح التيمم لصلاه قبل وقتها ولا لنافلة وقتنا لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فإنما أدراكت رجلا من أمة الصلاة فإنما أدراكت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور هذا حديث صحيح إرهو الإمام أحمد رحمه الله السادس دخول وقت الصلاة الشرط السادس يعني شرط مختلف فيه مش متفق عليه, مش متفق عليه. بمعنى أنك إذا أردت أن تتيمم فلا يجوز لك أن تتيمم قبل دخول وقت الصلاة وعلى هذا الجماهير جماهير أهل العلم من الشفعية والحنابلة والملكية على هذا الشيء يعني هذا الشرط مختلف فيه وليس متفق عليه, وليس متفق عليه. الأحناف يعني قولهم يجوز يجوز الإنسان يتيمم قبل وقت الصلاة وكذلك اختيار ابن حزم رحمه الله على هذا الشيء أنه يجوز أن يتيمم الإنسان قبل وقت الصلاة ودائر راجح من حيثه يعني فالتيامم عبادة, عبادة يتمم الإنسان ليصل يتمم الانسان ليقرأ قرآن يتمم الإنسان ليذكر الله ي varietyعلا يتمم الإنسان يفعل عبادة كذلك الإنسان يتوضى ليصل ويجوز الإنسان أن يتوضى قبل دهول وقت الصلاة يجوز له أن يتوضى قبل دكول وقت الصلاة فيصل والتيامم عبادة ولوضوع عبادة فما يجوزه في الوضوء يجوز مثله في التيمم وهذا الراجح من عيس الدليل لكن كلام الجماهير يستدل بالحديث فمسألة عبادة كما قدمنا الأحوط فيها ان الإنسان يأخذ بهذا الشيء طرما أنه يتاح له هذا الشيء ويستطيع أينما أدركت يعني دليل الجماهير إيه؟ والمكان الزمان والمكان أينما دليل المكان أين دليل المكان أدركت داء الزمان الوقت هذا دليل الجماهير فإذا حضر الوقت لكن كما قدمنا ان الإنسان لو تأمم قبل دفول وقت الصلاة جاز له أزال السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرق الإنسان يتعذر يستخدم الماء التعذط إما لإيه؟ إما لعدم الماء سنفاق الماء لا يعني ليس واجدا للماء لقوله تعالى فلم تجده ماء فتيممه صعيدا طيب وقوله عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيبة تهور المسلم وإلا مرد الماء عشر سنين فإذا ولد الماء فليمسه بشرته فليمسه بشرته ذلك خير فان ذلك خير ده حديث صحيح يبقى السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه أو لخوفه من استعماله الضرر الماء موجود ولكن يخاف باستعماله الضرر يبقى الماء موجود أمام الإنسان ولكن يخاف. يخاف الطبيب منعه عنده مرض جلد عنده, مر... عنده فطريات عنده شيء. لو وضع الماء على جسده ولا على بشرته يضره ذلك فلخوفي باستعماله الضرر لقولي تعالى وإن كنتم مرضى ولحديث صاحب الشجة قدمناه قبل ذلك وعن عمر بن عاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسة أو السلاسة كلهما صواب قال احترمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أن اقتسلت أن أهلك فاتيممت ثم صليت باصحابي صلاه الصبح ده حديث صحيح ده عمرو بن العاص كان امير وفي غزوه ذات السلاسل بعثه النبي عليه الصلاه فقال احلمت في ليله بارده برده شديده البرد فاشفق ان اغتسلت ان اهلك ثم صليت باصحابي صلاه الظهر هو فعل هذا الشيء والصحابة كلهم خلفه صحابة كلهم خلفه بس عدد صحابة كانوا مؤدبين, مؤدبين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين لم يعني يتركوه ولم يعني يتركوه ويصلى وحده وبن صلوا خلفه مع أنهم مخالفين له لكن هو امرهم فبلغوا الامر ورافعوا الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم وصل النبي عليه وسلم ذلك الامر تبسم او ضحك عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك فهو اجتهد اجتهد رحمه الله فقال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت البرد عنده مكانش زي عندين دي برضو مسألة نبع لافة رجالة بعض اخوانا ممكن في شهر يعني اثنين او طوبة او شي يجوم يجي نفسه عليه جنابه او ان من احتلام او كان متزوج من اهله فيظن يقول خلاص ده عمر بن العاص فعل هذا الشي والجاوب الرتامي منك من الصلاة بطل صلاة بطل ماشي يبني انفع اشتيام عندك السخان تسخن مية عندك البتجاز تسخن مية لكن زمان ما كانش هذا الشيء زمان شوف عمر بن عصر رضي الله عنه يقول ايه ان اغتسلت انا هيموت, هيموت لكن الآن ما فيش البعض بتاعنا هذا الشيء فما فيش حد يترخص بشيء لم يفعله أهل. ويجب بزله العطشان من آدمي أو بهيمة مخترمين ويجب بزله العطشان من آدمي او بهيمة مخترمين بمعنى الماء الذي مع الإنسان لو معه كمية ماء قليله كميه ماء قليل، تكفي اما للشرب أو للوضوء اما للشرب او للوضوء طب يفعل ايه لا يشرب يتم طيب هو انسان آخر انسان اخر اما كميه ماء قليله مع هذا الانسان ولد آدمي،, ادمي يحتاج للشرب يعطي هذا الماء ويتام يعطي هذا الموت لا مش ادمي بهين أو او حيوان يجب عليه أيضا أن يعطي هذا الحيوان الذي يهلك هذا الحيوان الذي يهلك بس مش اي حيوان حيوان محترم هو حيوان محترم مؤدب وفي حيوان مش مؤدب لا حيوان محترم بمعنى معصوم الدم يعني معصوم الدم ده معنى حيوان حيوان محترم يعني معصوم الدم يحرم قتله هذا معنى كلام الفقهاء ان حيوان محترم لكن لو كان بمصاره مثلاً أو فأر أو حية وعقرب أو غرابها وذلك الأشياء التي يجوز قتله في الحل والحرم لا ما يجبش بزله لكن لو أعطاه يجوز لو أعطاه يجوز لكن ما يجبش, ما يجبش. أما يجب إمتى يجب بزله العرشان من آدمي او بهيمة محترمين عرفنا محترم يعنيه لكن لو انسان غير معصوم الدم انسان معصوم الدم انسان عليه حد من الحدود مثلا كان قتل قتل انسان عنده عدوان فدمه هدر دمه هدر كذلك لو انسان زنى وهو محصن يضرب عليه الرجل يبقى حده الرجل يبقى مش انسان محترم وكذلك الحيوان قدامنا لان الله تعالى غفر لبغي لسقك فالادميه اولى فالادميه اولى وقال ابن المنذر اجمع كل ما نحفظ عنه من اهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ما فخشى العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتاكل الاجماع على ايه المسافر وقدمنا قبل ذلك اما تشوف كلمه الاجماع تركز تركز شوف الاجماع على ايه, الإجماع على إيه؟ تركز الاجماعات اللي بينقلها الامام ابن المنذر خاصه وكذلك ابن عبد البر وكذلك الامام النوي شوف الاجماع منقول عن ايه منقول الاجماع هو ايه الاجماع يبقى مسألة مثلاً أما يأتي العلماء يقول ابن المنزل أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض فصلاة باطل, باطل يبقى تركز في الإجمعاء يبا الفتوى تطلع هكذا يبا الفتوى تخرج هكذا يبا اجمع العلماء على أن من, من أكل أو شربي في صلاة الفرض صلاة باطلة ما نفحش تقول أن من أكل أو شرب في الصلاة أجلي قال ابن المنزل أجمع او تقول إجمع العلماء على أن من أكل أو شرب في الصلاة بطلة صلاة بطل. هذا خطأ تخطأ خطأ. فهي النقل, النقل. يبا لابد أن يكون في أمان وكل في أمانة. إنسان دقيق فقيق لابد يكون إنسان دقيق والألفاظ محسوب عليه ولا يلافظ محسوب عليه فقيه يحط لفظه معين يقول وضعته كذا الاحتراز من كذا يضع كذا الاحتراز من كذا يبى الالفظ نفسه مقصودة الالفظ نفسها مقصودة لذلك عندنا بإبن نجد أن ما يسير ويشرح في مجلدات كبيرة يبى أما تشوف إجماع تركز تشوف الإجماع هذا إجماع قطعي إجماع ظن إجماع سكوتي اي اي اي اي إجماع منظر إيه المنظر تشوف الإجماع هذا فإبن المنزل بيقول أجمع كل ما نحفظ عنه أهل علم على أن المسافر إذا كان معه ما فخشي العطش أن يبقي ماءه او يلقى ماء للشرب يتام يبقى الاجماع على على المسافر طب الحاضر ما فيش ما فيش اجماع لكن الجماهير على ذلك الجماهير ان المسافر زي زي الحاضر مسافر ذاك انه غالبا غالبا المسافر المشقه ولا يجد ماء فالاجماع على هذا الشيء والحاضر زي الحاضر ايه حاضر زيه ولكن يعني الحاضر غالبا ممكن يجد ماء يستطيع ان ياتي بالماء لكن المسافر حكمه حق المقيم والحق قال ومن وجد ما لا يكفي لطهراته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتم ومن وجد ما لا يكفي لطهراته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتم لقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاع برضو المسألة دي من المسألة التي هي مختلفة فيها مش متفق عليها من ولد ماء لا يكفي لطهارته استعمله في ما يكفي وجوبا ثم يتم انسان معه جزء من ماء قدر من الماء حان معه قدر من الماء ولكن يكفي نص نوز. نص ونص الاعضاء بس يا ترى يتيمم حاضر السلامه يا ترى يتيمم ولا يعني يكفي يغتسل بهذا الماء ولا يتوضا بهذا الماء دي مساله مختلف فيها بين اهل العلم الحنابل على هذا الشيء من ولد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتم لكن سلمنا لو أن الإنسان ترك هذا الماء بالكلية وتيمم وتيممه صحيح صحيح لأنه فلم ترد ماء فتيممه معناها فلم ترد ماء يكفل الطهارة وهذا الماء قيل لا يكفل الطهارة فيجوز الإنسان أن يعدل عن هذا الماء ويتيمم ولكن الأحوث من أجل أنها عبادة أن يفعل كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وين وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبه لا تصل اليه الا بعد خروجه عاد الى التيمم محافظه على الوقت وغيره لا ولو الوقت عاوز يقول ايه وان وصل المسافر الى الماء وقد الوقت او علم ان النوبه لا تصل اليه الا بعد خروجه عاد الى التيمم محافظه على الوقت قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه يجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه في الشرح وغيره لا ولو فاته الوقت إنسان مسافر وهو لا يجد الماء وهو لا يجد الماء طيب ثم ولد الماء, ثم ولد الماء. طيب إذا ولد الماء يجب عليه أن يتوض ولكن وجده في وقت ضيق في وقت ضيق على ما يتوضى أو على ما يصل لهذا الماء إما إنسان وناس يعني, يعني كسيرين ووقفين طبور مثلا او إن في بئة ماء على ما تأتي النوبة الضور يعني يبقى يخرج الوقت طب يطرأ أقدم مين أقدم الطهارة المائية ولا أقدم الوقت ولا أعمله أتيمم بحيث محافظة على الوقت ولا أتوضأ محافظة على الطهارة وهي الماء وهو الأصل يقول ان وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو عالم أن النوبة لا تصل إليه دوروا يعني أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عاد إلى التيمم محافظة على الوقت ده مزى بالحنبلة ومعهم الأوزاع والسور وإن كان المسألة دي مختلف فيها يعني وليس متفق عليك جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم يقولون ينتظر ولو, ولو خرج الوقت ينتظر حتى ولو خرج الايه الوقت لزال يقول وقيلة لا يتيمم لانه واجد الماء لا يتيمم لانه واجد الماء وهذا قول اكثر اهل العلم وهذا قول اكثر اهل العلم لاحظ اني بتكلم على مين على المسافر على المسافر. قال وغيره لا غيره يقصد من الحاضر المقيم ان المسافر غالبا لا يجد الماء ويشق عليه ان ياتي بالايه بالماء يبقى كلامه على المسافر كلامه على المسافر والمسألة برضه في المسافر متفق مختلف فيها مش متفق عليه قال وغيره لا ولو فاته الوقت ولو فاته الوقت كانه بيقول غير المسافر اللي المقيم الحاضر ما ينطبقش عليه هذا الايه هذا الحكم حتى لو فات الوقت حتى لو الوقت المساله يعني مختلف فيها بين اهل العلم فالبعض ينظر للوقت بعض ينظر للطهارة فاء المساله في المسافر وسعه المساله في المسافر فيها سعه والقولان لكل قول له وجهه من النظر والأمر فيها واسع اما بالنسبة للمقيم بيقول لا. بيقول لا بد أن يتيمم لا بد ان يتوضا بالطهارة المائية حتى لو خرج الايه حتى لو خرج الوقت وده الاقرب للصواب ده الاقرب للصواب بالنسبه المقيم بخلاف المسافر المسافر الانصف عليه انا استطيع فالمقيم يكون تقصير منه يكون إن هو ضاق الوقت عليه يبدأه تقصير منه مثل بعض إخواننا مثلا يكون عليه جناب أو شيء وبعدين أراد أن يغتسل يعمله ممكن يظل في الحمام ساعة أو المصر ساعة يغتسل لحد ما يفوت الوقت يأسم, يأسم يحرم عليه فعل هذا الشيء الغسل عباره عن تعميم الجسد بالماء انت تغمر جسدك بالماء وبعد كده تدلك بعد كده تخش ثاني تغتسل براحتك لكن الوقت احيانا الإنسان يقوم من النوم قبل الشروق ماشي بخمس دقائق او شيء او بما لا يسع الإنسان بقدر ما يسع الانسان ان يغتسل وان يغتسل ويصلي يظل هو ربع ساعه نص ساعه ياسل ياسل اذا إن توجدت عن نفس الجنابة والوقت ضق عليك إبقى تغتسل تعمم جميع البدن بالماء ثم تصلي إن أردت أن يعني تدلك بعد حزاب تدلك بعد ذلك إبقى تخش اغتسل وردك وغيره لا ولو فاته الوقت طيب مسألة أخرى يقول ومن في الوقت أراق الماء ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريض دي مسألة أخرى إن إنسان في الوقت وجد ماء في أراقه لجمعية فكبه أو مر به وأمكانه لضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم عليه يبه هو ماشي في مكان وبعدين ودد ما لم يتام أو ودد ماء وأراق الماء ويعلم أنه لا يجد هذا الماء لا يجد ما آخر غير هذا الماء يحرم عليه هذا الشيء ويعني لأنه مفرد بذلك طيب هو فعل شيء حرام يحرم عليه طيب هل أمره بإيه؟ ما فيه ماء لا يعمل هاتم هاتم يقول ثم انت ياما صلى هل يطر يعيد ولا ما يعيد شيء انسان مفرد ومقصر وبعدين ارتكب محرم وارتكب اسم الواجب عليه الان يتيم يتيم طب هو تيمم الآن تيمم الان طب يعيد الصلاه ولا ما يعيدش صلاه الرسانيه ثم انت ياما صلى لم يعيد لم يعيد في أحد الوجهين والثاني يعيد لانه مفرد قاله في الشرح قاله في الشرح دي برضه مساله يعني مش متفق عليها. مش متفق عليها ولكن مسألة مختلفة بعض أهل العلم ألزموا بالأعادة بعض أهل العلم ألزموا بالأعادة لتفريط البعض لا يلزموا بالأعادة وهذا الأقرب الصابق أنه لا يجب عليه إيه؟ لأننا نحن أمرناه اولا بتيامم صحيح والصلاة صحيح فإذن لا يجوز له أن يصلي مرة ثانية لأنه إذا صل مرة ثانية جنية الفرض يكون وقع في يعني مخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها صلاه فريضه في يوم ايه مرتين يبقى هو ان كان يأسم يقسم لتفريطه لسكبه الماء او عدم وضوئه من الماء الذي مر به ولكن لا نلزمه بصلاه ثانيه وهي نفس الصلاه التي صلى قال ومن خرج في المصري مصري بلد يعني الى ارض من اعماله كالحطاب مما يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضى إلا بتفويت حاجته صلب بالتأمم ولا إعادة عليه ولا إعادة عليه دي برضو مسألة الحطاب والحمال والحشاء الحشاء اللي بيحتاش يعني مش الحشاش اللي بيخموه الجلاء الحطاب والحمال وما يمكنه حمل معه الوضوي ولا يمكنه الرجوع ليتوضى إنسان بأرزاجه على إيده كده بيطلع حطاب أو شيء بيكتسب يعني وبعدين يصب عليه يشق عليه ان يحمل ماء يحمل ماء معه الوضوء وكمان المسافه بعيده لا يمكنه الرجوع ليتوضا تبيعمل ايه وما فيش ماء صلى بالتيمم صلى بالتيام. بس عند الحنابله نفسهم بيفرقون يعني بين السفر اذا كان سفر طويل أو سفر قصير أو سفر قصير ان وجد محدث ببدنه وسو نجاسات نجاسه نجاسه ما ألا يكفي وجب غسل سوبه ثم ان فضل شيء غسل بدناه ثم ان فضل شيء تطهر وإلا تيمم نص عليه الإمام أحمد على تقديم غسل النجاس دي أشياء متنجس أشياء متنجسة ولد انسان أكثر من شيء متنجس أكثر من شيء متنجس يبدأ بإيه والله في أشياء لها بدل وفيه أشياء لا بد له في أشياء لها بدل وفيه أشياء ملهج بدل طب ده يعمل إيه إن وجد محدث ببدنه وسوبي نجاس يبقى إنسان محدث فيه بدن عليه نجاسة والسوب عليه نجاسة وجد ماء قليل هذا الماء لا يكف إن يتوضح ويطهر النجاسة من على البدن ونعسيه طب يعمل إيه قال وجب غسل ثوبه وجب غسل إيه غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم نص عليه على تقديم غسل النجاس ولا نعلم فيه خلافا مداء الصواب إلا في المسألة يبقى الانسان يراعي الاولويات يراعي الايه في نجاسه البدن في نجاسه الثياب في إنسان محدث يبقى هيبدا بغسل الثوب ثم ان فضل شيء غسل البدن ثم بعد ذلك ان فضل ما يتطهر وإلا, والا تيمم يقول ويصح التيمم لكل حدث يصح التيمم لكل حدث وللنجاسه على البدن بعد تخفيفها ما أمكن بعد تخفيفها ما أمكن ونكمل بعد الصلاه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصيح التهمم لكل حدث لعموم الآية يا فلم تجد أمام فتهممه وحديث عمار وقوله في حديث المرارолн الحصين عليك بالصعيد فإنه يكفي عليك بالصعيد فإنه يكفي يصح التامع من كل حدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصعر يقول وللنجاس على البدن يصح التامع من كل, كل حدث وللنجاس على البدن بعد تخفيفه بعد تخفيفه بعد تخفيفه تخفي ما أمكن فإن تامع ما لها قبل تخفيفها لم يصح يعني دي مسألة خالت فيها الحنبلة جمهير أهل العلم خالت فيها الحنبلة جمهير أهل العلم بيقول للنجاسة على البدن بعد تخفيفها مأم لأنها ظهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيامم كظهارة الحدث قالوا في الكافي قال إمام أحمد هو بمنزلة الجنوب هو منزلة الجنوب لكن الصواب يعني المسألة ديت كما ذكرنا يعني لا قيمة لهذا القول لا قيمة لهذا القول لأن النجاسة على البدن طيب في نجاسة على البدن يقول العلماء يخففها ما استطاع يزيلوها ده المطلوب ان استطاع ما استطاعش بيخففها إيه ما استطاع طيب نجاسة على البدن انا أتيمم له التام هل يخفف هذه النجاسة هل يرفع هذه النجاسة لا قيمة لهذا القول لذلك الحنب له خلف الجماهير في هذه المسألة بناء على كده المساله الثانيه بناء على القاعده بتاعته يقول فان انت لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل سنن الثامن من الشروط ان يكون بتراب طهور مباح ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق غير محترق له غبار يعلق باليد يعني عاوز يقول إن الإنسان يتيمم يا ترى لابد من التراب ولا ترى يتيمم بواجه الأرض ولا ترى يتيمم بالرمل وبالحجاره وبالحصى وبشيء عليه تراب ولا معلوش تراب ولا ايه مذهب الشفعية ومعاهم الشافعية ومعاهم اخترى المنذل وغيرهم على أنه لا بد من التراب لا بد من الايه لا بد التراب مذهب الامام مالك ومذهب ابو حنيفه ويقولون يتيمم بوجه الأرض يتيمم بوجه الارض وده اختيار شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله يقول يقول الانسان إن إلا من التراب تيامن بوجه الأرض الا من التراب تيامن بوجه الارض وده كلام منضبط وده كلام منضبط فقهيا ولغويا الله تبارك وتعالى يقول فتياما وصعيدا طيب الصعيد لغة ما علا مرتفع على وجه الأرض الطيب معنى الطهر الطيب بمعنى الطهر فالحنابلة بيستدلوا بيشترطوا التراب يعني حديث ابن عباس او قول ابن عباس يقول الصعيد تراب الحرس والطيب الطه قال تعالى امسحوا وجوهكم ويدكم من على ان من تنصيص يعني ماشي او طبعايه طبعايه للغبار ان من يعني يكون غبار يكون انسان يتيمم من الغبار يعلق بالايه باليد يقول وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وقال أوزعي الرمل من الصعي وإن ضرب يده على لبات لبد اللي هو الشعر يعني أو الشعر ونحوه فعلق به غبار جاز نص عليه الإمام أحمد لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه ومسح وجهه ويديه يبال المسألة مختلف فيها مسألة الطراب اشتراط الطراب في التامو هل يشترط أو لا يشترط؟ ذكرنا مزاب اهل العين فيها والراجح أنه إن وجد التراب يبقى يتيمم بالتراب ما فيش تراب يبقى يتيمم بما على وجه الأرض بما على وجه الارض يقول فالا من ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاه على ما يجزي ولا اعاده لانه اتى بما امر به ده تضييق ده ايه تضيق وتحكم تحكم الحنابلة وخالف الجماهير أيه يقول لك فإن لم يجد يعني ما فيه طراب يعمل صلى الفرض فقط طب صلى الفرض والنفل الفريضة زي النفل الفريضة زي ال النفل هذه الصلاة و هذه الصلاة يبهن ضيق واسع ليه على حسب حاله ولا يزيد في الصلاة على ميجزي شوف ولا يزيد في صلاة على ميجزي يعني التشهد بقدر التسبيحات بقدر كل شيء بقدر هم يعني على مذهبهم ان هم بيحتاطوا بيحتاطوا العبادات دي صلاه ودي عباده لله تبارك وتعالى فالانسان لا يرى التراب يبقى لا يزيد على الفرض لا يزيد على الفرض الفرض في كل شيء لكن طبعا ذكرنا ان الراجح خلاف ذلك قال وواجب وواجب التيمم التسميه وتسقط سهوا قياسا على الوضوء واجب التسميه تذكرون اننا قلنا التسمية في الوضوء حكمه سُن حكمها سُن ورد في حديث ورد في حديث والحديث محمول على عند الجماهير بل الام على هذا الايه على هذا الشيء وتسميه في الوضوء على الراجح من كلام اهل العلم على الراجح من كلام اهل طب يقول التسميه أيضا واجب في التيمم والله الوضوء ورد في حديث التيمم وردش في حديث التيمم في حديث لكن اخذها بالقياس يقول قياسا على الوضوء فما نقوله في الوضوء نقوله فما قلناه في الوضوء نقوله في التيمم ان التسميه سنة وليس أداءن ذووجه طيب الفروض إيه؟ الفروض اللي الأركان أركان التام من إيه؟ قال مسخ الوجه ومسخ اليدين إيه الكوعين مسخ الوجه ومسخ اليدين إيه الكوعين والترطيب في الطالة الصغرى والمولاة وتعين النية وتعين النية هذا الوجبات أو الأركان أو الفروض اللي بذكرها في التام من مسخ الوجه ومسخ اليدين إيه الكوعين للآية للآية واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول يد إلى الكوع تتناول يد إلى الكوع بدليل قطع يد السارع يبا عند العرب اليد من هنا إلى هنا تسمّ يد ومن هنا إلى هنا تسمّ يد, هنا إلى هنا يد. يبا اليد يطرأ معنها جاءت السنة فبينت ان اليد تقطع في يد السارع أو تقطع في السارع إلى الكوع. الكوع وكذلك أيضا التامّم يكون إلى الكوعين يقول واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول يد يلكوع بدليل قطع يد السابق وفي حديث عمار إنما كان تكفيك أو يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديها على الأرض ضربه واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه, كفيه وجهه وده حديث متفق عليه يبا حديث عمار حديث عمار كان مع عمر حديث عمار لما كان مع عمر فعمار تمرغ كما تمرغ التابة ظن أن الإنسان إلا عليه جنابه يجب عليه أن يعامل جميع بدنه بالماء جميع بدنه بالماء فظن أنه لابد أن يعمم جميع البدن بالطراب فعمر رضي الله عنه لم يصنف. لم يصلي أما عمار تمرغ كما تمرغ الدابة فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على اليمين يبدأ فرق من الفروض مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين الكوعين الذي هو هذا ده عندنا الكوع احنا على هذا المكان الكوع في في لغتنا احنا الدرجه بتاعت لكن لا الكوع ده ده اسمه المرفق, اسم المرفق مأخوذ من الارتفاق كده الانسان يرتفق عليه بيتكي عليه الثالث الترطيب في الطهاره الصغرى كان في طهاره صغرى اللي هي الوضوء وفي طهاره صغرى او في طهاره كبرى اللي هو الجنابة أو اللي منه الغسل يعني. قول الترطيب في الطهاره الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه إذا توضى أن يتيمم له عند غسل لو كان صحيح لو كان ايه لو كان صحيح مساله الترطيب الترطيب في الطهاره الصغرى يا ترى في دليل على هذا الشيء عن الترطيب في التيمم في الصغرى ولا فيش لا ما دليل على هذا دليل على هذا الشيء هو بيقول يعني لو إن إنسان مصاب بجرح مصاب بجرح يعمل إيه؟ يقول يلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضى أن يتأمم له عند غسل إبا يتأمم للإيه؟ للجرح يتأمم قدمنا قبل ذلك قلنا لو إن الإنسان الإنسان مجبر إيده مجبس إيده انسان مكسور انسان على عصابة انسان على لفائف إنسان شيء يطرى يعمل إيه المسألة المختلفة فيها اللي إحنا قدمناها قبل ذلك هما بيختاروا أنه يتيامم ويمسح ويغسل يغسل الايه الصحيح طيب ده في الوضوء تبهن في التأمم الترتيب يطرى يشترط أو ركن من الأركان ولا مش من الأركان يقول يلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوء هو بعض اعضاء الوضوء اذا توضأ ان يتيمم اذا توضأ أن يتيمن له عند غسل لو كان صحيح لو كان صحيح والصواب المساله ديت ما بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعه الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعه ويقول لا يلزم الترتيب ويقول لا يلزم الترتيب رحمه الله قال الشيخ تقي الدين لا يلزمه اعاده الترتيب يلزم اعاده الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقلق الفصل بين أعضاء الوضوء بتيامم بدعه بتيامم بدعه الرابع المولاء المولاء فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم المولاء فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم فإذا خرج الوقت الذي تيامم فيه لبعض أعضاء وضوءه أعادت تيمم فقط طبعا المسألة دية أو بناها على, إيه؟ على المسائل الأولى التي هي؟, هي, هي دخول الوقت نذكرنا في البداية خالص أن يدخول الوقت هل يطرأ شرط في التام أو لا شرط الجمهور على هذا الشيء الأحناف على أخلاف سين طب إلم والاه هل تشترط او لا تشترط إلم لا تشترط على الراجع على الراجع المولاة. يقول فالزمه أن نعيد غسل الصحيح عند كل اتيامه عند كل تيمم فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء أضوء أعاد التيمم فقط ودام حد النظر والصواب أخلاف ما يذكره المسألة أو الخامس من الفروض تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاس فلا تكفي نية إحداهما عن الآخر وإن دواهما أجزئ الحدث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات يب تعيين النية النية يترى هل هي فرد من الفروض هو لا فرض من الفروض في التأمم النية يقول فرض من الفروض تعاين النية لم تعلم من حدث او نجاس ذكرنا مسألة النجاس مسألة النجاس على البدن هل يترى التأمم للنجاس على البدن ينفع الله لينفع لا قيمة له لا. لا قيمة للأنه لا يخفق ولا يزيد, يزيد. بقي أتعلم النية بقي لنا التأمم إياه الإنسان يتأمم لابد أن ينوي ان هذا التيمم اما مباح او رافه احد القولين بس مختلف فيها بين أهل العلم هل التيمم رافع الحدث هو موحل الصلاه هل التيمم رافع الحدث ولا مبحل الصلاه لمساله خلاف بين اهل العلم الجماهير على شيء والاحناف على شيء طيب ده بالنسبه لاركان والفروع المبطلات ايه مبطلات التيمم ايه قال خمسه ما ابطل الوضوء ما ابطل يبقى كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم وايه كمان قال وجود الماء لقول عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير فإن ذلك إيه خير هذا حديث صحيح رأوا الإمام أحمد التلميذي وصححه هذا إن كانت تيمومه لعدم الماء وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده يعني عاوز يقول ما أبطل الوضوء أبطل تيمه وجود, وجود الماء وجود الماء لمن كان فاقد للماء أما من كان يعني تيممه لعذر من اعذار للمرض فلا يزول حتى لو وجد الايه لو وجد خروج الوقت خروج الوقت روى ذلك عن علي وابن عمر خروج الوقت احنا ذكرنا يعني قبل ذلك دخول الوقت قال الحنابلة والجمهر انه شرط خروج الوقت يا ترى حكمه خروج الوقت من مبطلات التيمم ولكن الراجح خلاف الراجح خلاف زائد مروا ذلك عن علي والله عمر المروء عن ابن عمر رضي الله عنه على الاستحباب وليس على الحتمي والاجب وليس على الحتم والاجب بلو أن انسان تيمم وخرج الوقت الذي تيمم له تيمم العصر وبقي على تيممه للمغرب هل يصح ولا يصح على مزال الحنابل لا يصح لا يصح. لكن هذا القول مخالف لحديث النبي عليه الصلاه والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإلا مجد الماء عشر سن عشر سن مش خرج الوقت بس ولا صلاة ولا صلاة عشر, عشر سن بس و خرج الوقت أو مخرج باقي الإنسان على تيمومه فيجوز له أن يصح, يصح له أن يصلي صلاة وأخرى وغير ذلك كما أن الإنسان إذا توضأ لصلاة الماء جاز له أن يصلي بهذا الوضوء عدد من الصلوات برضو من النواقف زوار المبيح له زوار المبيح لهم إيه اللي كان مبيح للتيموم سلمنا أنه كان عدم للماء وجد الماء سلمنا إنه هو كان الضرر زال الضرر سلمنا إنه هو كان سبع واد دماء ولكن سبع يمنعه او خوف يمنعه زال هذا المبيح زال هذا المبيح للتيمم يجب عليه أن يتوضا وينتقض وضوؤه وينتقض تيممه بزوال المبيح وخلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه واحنا قدمنا المسائل قبل ذلك خلع ما مسح عليه لذلك قال الصحيح لا يبطل صحيح لا يبطل وهو قول سائل الفقهاء قالوا في الشرح وهذا الراجع في المسألة أن خلع ما عليه لا يبطل الإيه؟ لا يبطل التيام خلع ما مسح يعني الإنسان سلمنا كان مجروح أو, او شيء أو لبس عمامة وبعد كده لكن الصواب أن الإنسان كما قدمنا في الوضوء لو أنه كان متوضي وقص أظفاره أو حلق شعره باقي على إيه باقي على الوضوء فخلع ما مسح عليه لا ينقض, لا ينقض التأمم بل يقول الشيخ إبراهيم والصحيح ولا يبطل وهذا قول سائل الفقهاء, الفقهاء يعني باقي الفقهاء بإخلاف الحناج وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت خلي بالك. وإن انقضت لم يتجب الإعادة إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإن انقضت لم تجب الإعادة دي أيضا مسائل مهمة وهي أيضا مسائل مختلف فيها مش متفق عليها إن وجد الماء هو في الصلاة بطل إنسان فاقد الماء وبعدين تيمم وبعد ما يتيمم ودخل في الصلاة علم بوجود الماء رأى الماء أو أعلم بوجود الماء يطرى يقول الحكم إيه؟ يخرج من الصلاة ولا يكمل الصلاة لاحظ إنه تيمم تيمم صحيح ودخل في الصلاة تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو في الصلاة هل يكمل ولا لا يكمل الحناب له على لأنه تبطل صلاة تبطل إيه؟ إيه صلاة المالكية والأحناب قالت تبطل لي متيمن بتيمن صحيح إبا يكمل الصلاة على هذا الشيء لكن كلام الجماهير أقوى لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وده الصواب من كلام أهل العلم يبقى يفرق بين الإنسان يتيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو في الصلاة وآخر دخل في الصلاة بتيمم ثم انقضت الصلاة ثم وجد الماء بعد ذلك يبقى يفرق بين المسألته اذالك يقول وان انقضض لم تجب الاعاده لانه ادى فريضه بطهاره صحيحه بطهاره ايه صحيحه الصوره الثانيه والمشكله الثانيه انسان دخل الصلاه بتيمم وبعد انقضاء التيمم وبعد انقضاء الصلاه وجد الماء يا ترى هل يعيد هذه الصلاه ولا لا يعيد والله لو اوجبنا عليه الاعاده يبقى الصلاه الاولى باطله الصلاه الاولى باطله ولو قلنا انها صحيحه واوجبنا عليه الاعاده يبقى صلى صلاة فرضا في يوم مرتين من نهون عنه يبقى الصواب أنه إذا دخل في الصلاة تيامم ودخل في الصلاة ثم انقضت الصلاة لا يجب عليه الإعادة بعد ذلك لا يجب عليه الإعادة بعد ذلك طيب صفة التيموم هتيمم إزاي صفة التيموم هتيمم إزاي يعني رأت صفة التيموم شوية هتلاقي الفقهاء بصعبوها شوية وخاصة مذهب الشفعية شديده شوية في الأوصاف وهم أكثر الناس في في المسائل تطقيق دققوا فرعوا تفرعات يعني قد تصعب على طلاب العلم فضلا عن العوام الشفعية خاصة في مسائل النياد وفي مسائل العبادة وهذه الأشياء فبسكروا أشياء صعبة صعبة جدا عشان تعلمها للناس وعشان الناس ممكن مطقش هذه الأشياء فنشوفوا كده الحنابلة بذكروا إيه ونشوفوا الطريقة السهلة نعملها اللي هي يقول صفته أنيانو طيب ثم يسند ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع والله ما فيش دليل على كده ما فيش دليل تفريق الاصابع طب هو لو عمل كده لو عمل هو جول مفرلتين ما فيش دليل على كده اصلا كده يجوز ما فيش مشكله بس طبعا الفقيه دماغه عليه مش محمد العطار يقول يعني ما ينفعش والفقيح يقول ينفع يبقى. لا مش كده مش كده ده, ده انا بنقل كلام اهل العلم ولكن فقيه دماغه عليه عقله عالي اقول لاهل العلم اذكروا إن الفقهاء أشد الناس ذكاء الإنسان الفقيل درس فقه بإنسان ذكي لماح دي الفقهاء فما بيذكر شيء من التلاكش عليه ما نقول لده ومش ملوش قيمة الكلام ده لا ولكن معنى الكلام مفررتين الأصابع لعله تراب يدخل يدخل بالأصابع فممسح براحة اليد ممسح يأتي يمسح بالأصابع على ظهر اليد يبقى الراح يبقى لإيه الراح فممكن فيه إيه؟ تراب يص. لكن لو هو لو عمل كده يبقى تراب في ظهر الإيه؟ في ظهر الأصابع فقه. فلو عمل كده ما فيش يبقى ما فيش يبقى لكن لو كده هيكون في طراب هنا وفي طراب هنا فما يجي يمسح للوجه هيبقى إيه؟ هيبقى طراب فائل يعني دماغه وعقلته عالية مش أي حد يتكلم في هذه الأشياء ولكن نحن مرتبطون بالدليل بالدليل على حسب الدليل ما فيش دليل على تفريق الأصابع لأنه عبادة. عبادة من عبادات فلو ضرب الإنسان بوجه الأرض غير مفرجة الأصابع بيديه غير مفرجة الأصابع صحة ذات. قال وصفته أن ينوم سم يسمي ويضرب الترابة بيديه مفرجة الأصابع ضربة واحدة. ضربة و... والأحوط سنتان. والأحوط ستدعى الكلام. والأحوط سنتان. إنما ضربة واحدة لحديث عمرو فيه التام ومضربة للوجه والكفين والأحوط سنتان بعد نزع خاتم ونحم ليصل إلى ما تحته. كلمة الأحوط سنتان فيها حديث ولكن لم يصح. ولكن إيه؟ لم يصح. إيه هي ضربة إيه؟ ضربة واحد ضربة واحد بعد نزع خاتم ونحوه، نزع خاتم لنزع خاتم له وأنت بتعمم جميع البدن بالماء أو بتعمم أعضاء بالطراب كما تعمم أعضاء الوضوء بالماء. النزع خاتم يكون فين في الوضوء نزع خاتم يكون في الوضوء. لأننا ذكرنا أن الإنسان لابد أن يوصل الماء إلى, إيه؟ إلى البشرة، فممكن يكون إنسان لابس خاتم مثلاً. الخاتم ضيق عليه. فما يتوضى ما يوصلش الماء الى ايه الى الجلد او انسان لابس ساعة وانسى لابس ايه لابس عليه لابد يزيلها اذا كان لا يصل ما تحتها بالماء لكن التيمم ما فيش دليل على أنه يزيل ايه الخاتم يبقى مسألة نزع الخاتم ما عليهاش دليل في التيمم في التيمم طيب هي كلنا الصفه بتاعه التيمم يقول يمسح وجهه بباط الاصابع ركز معايا كده بباط الاصابع وكفيه براحتين تامه عباره عن ايه ضرب الوجه واليدين ضرب بالوجه والايه واليدين طيب ضرب بالوجه واليدين طيب انا بسم الله ضربته نويت وبعدين بسم الله استحباب همسح الوجه والايه والكفين طب انا همسح كده لاحظ انا ضربت كده وهمسح كده الوجه والايه والكفين طب همسح الوجه كده الاول إيبا طراب إيه زائج على مذهب من الحناب لأنهم بشترطوا لقى الطراب طيب فين الطراب الثاني إيبا اضطر إيه أضرب ضرب تاني لا أجل لك أنت لو ضربت ضربة واحدة عشان الطراب يبقى للوجه واليدي تمسح بالصورة دي يمسح وجهه بباطن أصابع وكفيه براحتين إيبا يمسح وجهه بباطن أصابع بسم الله الوجه بباطن أصاب دي ليس فقط لكي تندق نص الإيد يعني كذلك وإيه الثاني وكفيه براحته هذا اسم الراحة هذا اسم الإيه؟ راحة اليد عشان يشترط وهم اشترطوا الطراب في البداية فالإنسان لو عمل كده وضرب مرة واحدة يبقى يمسح الطراب كله يزيله يبقى عشان يبقى واجه يبقى طراب للواجه واليدين يبقى أنت تمسح براحة اليد شيء وبأصابع اليد شيء فقال فيمسح وجهه بباطن أصابعه الباطن أصابعها تقول بسم الكتب وبعدين اليدين ستمسحها براحة الايه براحة اليد ده على كلام على لكن سلمنا لو أن الإنسان ضرب قال بسم الله ويمسح وجهه وكفيه او كفيه وجهه بالترتيب لا يشترى ويديه وكفيه ولمطلق التعاطف فقط هو ولو ضرب هذا الشيء يصحه ولم يصحه يصحه وده اللي علمه أنه يستلق بالصحابة قال فيمسح وجهه بباطن أصابع وكفيه براحتين إن اكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالسنية دين هو براع مسألة التراب كما صدر وسدنا لمن يرجو وجود الماء تأخير التامم إلى آخر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت يعني مسألة ليست بفرض المساله ديت ليست بفرض وليست بحكم سنه ذكرها ايه سنة؟ يقول سنه لمن يرجو وجود الماء تاخر التمم إلى آخر الوقت قول علي تلوم ما بينه وبين آخر الايه وبين آخر الوقت ده كلام منطقي جميل كلام منطقي جميل انسان يعني بيظن ان هو ممكن الماء ياتي ممكن الماء ايه يأتي. ممكن يكون فيه ماء قريب بعيد ممكن يكون في ماء فما يتسرعش ما يتيممش في اول وقت ولكن يتاخر الايه الى آخر الوقت طب سلمنا انه ما يعملش كده وتيمم في اول وقت صلاته صحيح ولا شيء يعني وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح للفرض ده تضييق ملوش لازمه له لكن ده على مذهبهم هم يعني في الحفاظ على الصلاه والحفاظ على العباده له ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من والنفل من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستحب الايه الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن الصواب في المساله انه يجوز له بتيمم واحد أن يصلي نفل ويصلي فرض ويقرى الله عز وجل ويقرأ قران ويفعل هذه الاشياء باب آخر من الابواب الهامه وهو باب إزالة النجاسه باب ازاله النجاسه يشترط النجاسة إما تكون بول أو غائط أو دم حيض أو نفاس أو عزرة أو هذه الأشياء باب إزالة النجاسة قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحدهما بطراب طهور أو صابون نحو في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحوها أو هما عجزة ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهو نطحه وغمره بالماء ويرزق في تطير صحته واخواضه ارض تنتجس دماء ولو من كلب او كلب يبقى يشترط لكل متنجس سبع غسلات دي مذهب الحنابلة ان هم اشترطوا لسبع متنجس سبع غسلات طب ايه دليلهم على هذا الشيء الدليل ايه والله احنا عندنا سبع غسلات في في الكلب إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولو هن بالتراب او على فرو السمين بال ايه بالتراب طب دهي الحنابلة ايه قالوا قال عمر امرنا بغسل النجس سبعه والله هذا لو صح ماشي لكن لم يصح وعنه ثلاث غسلات يعني عن من. وعنه في الكتاب يعني عن الإمام أحمد يعني مش عن عمر رضي الله وعنه عنه يعني عن, إيه؟ عن الإمام, أحمد. الإمام أحمد رحمه الله قد يصل قوله إلى خمسة أقوى إلى خمسة في إيه؟ أقوى أو في المزلحة الواحد يصل القول إلى خمسة فما فمثال في كتاب المنارة هنا عنه أو في المغني عن إيه؟ عن الإمام أحمد يقول وعنه سلاث غسلات لأمر يا عليه الصلاة والسلام القائمة من نوم الليل أن يغسل يديه سلاسة فإنه لا يدر إيه نبتت يده علل بوهم النجاس بديل رواية تانية عن الإمام يقول سلاث غسلات بس القائم من القائم النوم الليل ده امر تعبدي امر ايه امر تعبدي مش امر نجاسه مش امر نجاسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانه لا يدري اينبت يد اي نبته يد فعاله النجاس وعنه عن مين قلنا ابن عمر ابن عباس ها قلنا عن عنه عن مين قال امام وعنه يكاثر بالمال من غير عدد وكاس بالماء من غير عدد قياسا على النجاس على الأرض ولقول عليه الصلاه والسلام لاسماء في دم الحيض اصب الثوبة حتيه ثم اغسليه ثم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا ولم يذكر عددا وفي حديث عليه رضي الله عنه بول الغلام ينضح بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل وبول الجاريه يغسل بول الغلام ينطح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عدد ولم يذكر عدد الراجح من الاقوال دي كلها ايه الراجح القول الثالث يغسل بالماء من غير عدد يغسل بالماء يبقى عندك نجاسه في مكان الماء يبقى الانسان يضع ماء لحد ما تزول النجاسه لحد ما تزول الايه النجاسه يبقى الانسان يضع ماء يعني الى أن تزول النجاسه أما العدد 7 ده خاص بالكلب بلعاب الكلب إذا دلع لسانه في إنان من شراب أو طعام يسكب هذا الماء ويسكب هذا الشراب ثم يغسسه يقول وأن يكون إحدهما بطراب طهور أو صابون في متنجس بكلب وخنزير ده علمزاب بتاعه يقول وأن يكون أحدهما بطراب طهور أو صابون ونحو في متنجس بكلب أو خنزير يبى إحدهما بطراب طهور أو صابون ونحو في متنجس بكلب أو خنزيم ده حديث ابو هريره مرفوعا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولا هن بالطرو حديث يعني عندك يقول المتفق رواه الامام مسلم لكن الحديث ده متفق عليه يقول ويقيس عليه الخنزير ويقيس عليه الايه الخنزير ده مذهب الحنابل مذهب يقيسوا الخنزير للايه للايه على الكلب فالخنزير الكلب نجس وكذلك ايه يقيسوا عليه الخنزير لكن ما وردش ما فيش دليل يدل على نجاسه الخنزير ما على ايه الخنزير بمعنى ان هو طاهر هو طاهر هو هو مع نجس وهو ميت طيب حي الخنزير وهو حي يا لو لمس انسان يا ترى يتنجس لو الخنزير لمس انسان يبقى لابد ان يغسل ثيابه ما فيش دليل, دليل على هذا الشيء ما فيش لكن بناء على أن الظاهر لو لمس الإنسان يتنجس ولما تنجس لكن هو يحرم أيه يحرم أكله يحرم أكله هو رجس وكما قال الله تبارك وتعالى نجس ولكن يطرى أنه لو لمس إنسان ينجس لهذا الإنسان يبقى لابد أن يغسل يده مثلا في شدل على هذا الشيء كما يقول الإمام إنه رحمه الله بل إمام ملك يقول الخزير طاهر, طاهر والجمهر على أنه ليس طاهر ولكن أنه هو يغسل إنه هو يغسل من لعاب كما يغسل من الكلب لا يوجد دليل على هذا الشيء لا يس هناك دليل على هذا الشيء بأن الحديث ورد في الكلب إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسره سبع كلهن بالإن ولهن بالطراب ولهن بالطراب يتبقى الخنزير وإن كان نجس ولكن نجسته يحرم أكله ولكن إذا درع لسانه وشرب من إناء أو أكل من طعام هل يجب غسله سبع مرات ولا لا يجب ما فيش دليل يدل على هذا الشيء إلا في الايه الا في الكلب خاص الا في الكلب خاص قال ويضر بقاء طعم النجاسه ويضر بقاء طعم النجاسه لا لونها او ريحها او هما عجز لمروءه ان خوله بنت يسر قالت رسول الله رأيت لو بقي اثره طعم الدم فقال اكفكي الماء ولا يضرك اثر ولا يضرك اثر ده حديث صحيح رواه ابو داود يضر بقاء طعم النجاسه بقاء طعم النجاز. لا لونه ولا نكهه سلمنا المراه في يعني اصابها دم حيض او شيء فغسلته بالماء غسلته بالماء وازالت الايه ولكن بقي شيء بقي لون مثلا بقي لون, مثل. لون باهت يسير او ريحه يسير ماشي او الاثنين وتعجز. وتعجز أن تزيل هذا اللون هذا اللون او ازال يبقى يضر ولا يضر لا يضر لا يضر لان الجرم ذات جرم النجاسه نفسه ذات يبقى يضر بقاء طعم النجاسه لا لونها او ريحتها او هما عجز ومع عجز يعني الريح باقي او اللون باقي بعد استقصاص وبقي لون يسير او رائحه يسيره والإنسان يعجز عن إزالتها إذا سوا بطاهر ولا يضر الريح واللون لما روى أن خول بنت يسطالة رسول الله رأيت لو بقي أثره يعني الدم فقر يكفيك الماء ولا يضرك أثره ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعام لشهه نطحه وهو غمره بالماء لحديث أم قيس لحديث أم قيس منذ محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسوا في حجره فبال على سوبي فدعه بما فنضحه ولم يغسله إن هذا حديث مُتفى قول مني وعن علي مرفوعاً رضي الله عنه ب curd الغلام ينضح و بيل الجرية يغسل ب Tea ينضح و بول الجرية يغسل كانت الشريعة فنرقق بين بول الغلام الذي لم يطعم و لم في أكله على الطعام وبين بول الجرية ف بول الغلام يغسل بول الجرية يغسل يغسل كب imagenه و هو مجاسة لابد أن LET نغسل نجاسة مغلّصة الصوابي الصغيرة التي تريد أن ترضع لابد إذا أصاب السياب او أصاب البدن من ب grasp لا بد أن يغسل كبول كبير الصبي الصبي بول الغلام بول الغلام عفوا كان الغلام Инجم لو المauthor Bruno لسياة او البدن ينضح ينضحatznement النطح معنى الرشاء الصد النطح في اللغة معنى الصد بعض الناس يقوم Его تجيب شوات مياه كده وعمك ده خطأ لا ده ايه ده خطأ ماشي وإن كان هنا مختلف فهك من ناحية اللغة ماشي يا ترى اللي نضح بمعنى الرشة كده ولا الصب والصواب اللي نضح بمعنى الصب يعني جيب كوبات مياه كده او كوز من الماء وتصبه وتصبه مش شرط الدلك مش شرط الدلك والغسل ولكن نضح بمعنى الصب ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض كانت بمائع ولو من كل او خذير مكاثرتهما بالماء معلاش فوتنا بس حتة اللي ويقول في المتن التاني وأن يكون أحدهما بطراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب او كنزية موضوع الصابون في الكلب لا النص على التراب إذا ولغ الكلب في فينا أحدكم فليغسلوا سبعا ولهن بالإيه بالصابون ولا بالتراب بالطراب لكن بعض المعصرين يذهب إلى أنه يجوز الأشنان والصابون وبقية المنظفات وسائل المنظفات تقوم مقام التراب ولكن الابحاث العلميه يعني اثبتت يعني ان لا يقوم مقام غيره لا مقام غيره وده اللي فعلا ثبت حديثا بل ثبت قديما ايضا وان لم يث يكفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني لا ينطق عن الهوى عن الهوى اللي هو الوحي من يوحى فالطراب لا يقوم مقامه غير إبا الإنسان لو عمل بصبون ما ينفحش إبا لابد من الطراب لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصلوا سبعا أولاهن بالطراب أولاهن بالإيه بالطراب ويرزق في تطهير صخر وأحوال وأرض ذا نجسة بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاصرتهم بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريهم يرزق في تطهير صخر عندك الأرض مثلا عندك الشأب تحتك فها سروميك فها بلاق فها كذا يترى تطاهرها ازاي على هبول على هنجاسة يقول يجزئ في تطهير صخ وأحوام وإيه وأحوام وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو هنزي مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لو للنجاسة ولهن لقول عليه الصلاة والسلام في باو الغلام أريق عليه ذنوبا مما ده الأعرابي لما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن عورته وفي نحية كده تبول, تبول فالصحابة هموا به أن يقعوا به فقال دعوه ولا تزلموه وإنما بعثتم مؤسرين ولم تبعثتم معسرين أريقوا على بوله زنوب من ماء أو سجل من, إيه من ماء فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أمرهم بوضع زنوب من ماء على بول الغلام يب لو أن إنسان تنجست الأرض أرضك من بلاظ أو سراميك أو شيء يعمل إيه لو جبكوا بيط مية على البول مثلا وضحها كده ما, ما زالش البول البول باقي البول إيه باقي جرم النجاسة باقي ولكن يكاسر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحه يكاسر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحه يقول ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار روى روى الشفعي ابن منزل لأمره عليه الصلاة والسلام أن يصب على دول الأعرابي ذنوب من ماء والأمر يقتضي الوجوم والأمر يقتضي بإيه الوجوم ده مسئل الحنبلة مسئل الحنبلة يقول ولي تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا بنجاس بالنور ولا بنجاس بالناء مسألة الأرض مسألة الأرض ركز الأرض شيء والسياب شيء والبدن شيء تاني الأرض شيء والسياب شيء والبدن еще مزحب الحناب لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف يعني في نجاسة على الأرض فضربتها، الشمس والريح وجفة نجاسة على مسبح الحناب لا تطهل على مسبح الحناب لا تطهل وكمان النجاسة لو دخلت النار وحرقت لا تطهل على مذهب الحنابلặ يадно تريد الأمر مختلف على أنه مختلف له لا أمر مختلف له أخر مختلف ليس ملتفع عليه مسألة الطهرة الأرض بالشمس والريح والجفاف الراجح أن تطور لو أن في نجاس على الأرض بول أو شيء وضربته الشمس والريح ويبقى إيه طهرت طهرت بإيه بزياد ما فيش أثر يعني ما فيش أثر لكن لو في جرم نجاسة تركز لو في جرم نجاسة عشان دام وانتشر عند الأرياف والفلاحيين يقول لك كل نشف طهر لا مش كل نشف طهر لو انت أتيت براوسة حمار ونشف لها شهر ما أو شهرين ما أو سنة أو سنتين مخزينها عندك مثلا. ماشي للسماد بتاعة الأرض. أنا أصدر للسماد بتاعة الأرض. مثلا مثل الفلاحين ما نعملون وهي نشفة خالص من أشياء تغبط الفلحية ترد يتعورك يا طريق الحكم يكون إيه؟ طهرة. هذا منتشر عند الفلاحين والأريق كل نشف طه لا هذا خطأ لكن الأرض عليها نجاسة بول وليكن بول مثلا فجاءت الشمس فضربته والريح فنشفته يبقى حكم ما فيش أثر ولا فيه لون ولا في رائحة يبقى تظهر على الراجح من كلام أهل العلم على الراجح من كلام أهل العلم والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول تبول ده في رواية أبو داوت تقبل وتدبر في رواية البخاري قال وتقبل وتدبر وتبول في مزل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يرشون شيء فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كونه لم يأمرهم بإزالة هذه النجاسة ضربتها الشمس والريح فجفت ووزيلت العين والأسر دل زالة على أنها تطهر بالريح والشمس ولا نجاسب النار الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الطهارة أو الاستحالة مطهرة, الاستحالة مطهرة بمعنى عندك جرم نجاسة دخل النار أصبح الآن أجزاء أجزاء أصبح الآن رماط يبى حكم تحوى من نجاسة إلى شيء آخر يبى الاستحالة مطهرة يبى الشيء لخش النار حتى لو كان نجس أصبح في المآل وفي النهاية رماط يبى يطهر بذلك خلافا من مذاب قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا قال بتخلم بنفسه ولا ولتحل ولا ولتحل بالإجماع قال في الكافي الماء الذي تنجس بالتغيير إذا زالت غيره وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسه مسألة الخمرة يطرى في خمج مرحلة من المراحل او فترة من الفترات وهي في إناء انقلبت خلا بنفسه بغير تدخل أدم فيه يطرى الحكم يقول إيه؟ يقول تطهر وتحل بالإجماع لأنها أصبحت, أصبحت خلا بعد أن كانت خمرة أصبحت خلا بعد أن كانت خمرة إذا تطر الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع قال في الكافك الماء الذي تنجس بالتغير بالتغير. إذا زال تغيره هذه مسألة قدمناه في البداية أن الماء إذا كان نجسا ثم زالت نجسه بنفسه أو زالت النجس منه بنفسه بدون تدخل أدمي أصبح, أصبح طال كذلك الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها يبقى تصير حلالا بالإجماع طيب لو انقلبت خلا بفعل فاعل بفعل أدامي يطرأ الحكم يكون ايه بالإجماع على أنها بنفسه طيب يطرأ بفعل فاعل هيكون الحكم يكون فاعل إيه؟ هيكون نفس الحكم هيكون نفس نفس الحكم وده برضه قول الأوزاء وقول الأحنام وقول الليس والمشهور من ثلاث أقوال الإمام مالك رحمه الله أنها تطهر أيضا لأن لنا المآل لنا المآل نهاية تكون ايه نهاية ايه الآن خل ولا خمر هيك تخمر تدخل إنسان أصبحت خلي لا يبقى المقال لنا المقال ولنا النهاي أصبحت خل يبقى تطر وده الراجح من كلام أهل علم ده مذهب الأحناف والليس والأوزاعي وكذلك المشهور من ثلاثة أقوال في مذهب المالكي لأن الإنسان ممكن العصير المربة اللي بتتعامل مربة اللي نعملها في البيوت وكذا ده معروف هذا الشيء في مرحلة من المراحل ويبتغل بتنشي اثنينش فتكون خمر تعدي مرحله وتكون وبعد ذلك بتنقلب ايه بتنقلب, مرب. بتنقلب إيه مرب. لو الانسان جاب تمر وغلى لدرجه معينه شيء معروف ففي مرحله من مراحل الغليان بيكون خمر وبعد ذلك بيتحول الى ايه الى مربى يبقى اللي إبا بعد ذلك أصبحت خل سواء بفعل نفسها ودعا للإجماع او بتدخل آدمي وأصبحت خلا بعد أن كانت خمرا فالراجح من كلام أهل العلم أنها تطلق وإذا خف موضع النجاسة غسل حتى يطيقن غسلها ليخرج من العهده يقيل هذا قول مالك الشفيع من منزل قاله في الشرح إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يطيقن غسل يعني انسان يقين ان النجاسة أهت عليه بس فين يطراه هنا؟ ولا هنا ولا هنا الموضع يخفى عليه طب يعمل قال اغسل حتى يتيقن غسله هو على يقين في نجاسه عليه بس النجاسه فين يا في دراعه ولا في دراعه ده يبقى حتى يخرج بيقين انه غسل النجاسه طيب في نجاسه على ذراعه على على دراعه هنا بس ما يعرفش هنا ولا هنا ولا هنا يبقى يغسل المكان ده كله بحيث يخرج قال فصل والمسكر المائع وكذا الحشيشه نجس لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاتركم المسكر المائع وكذا الحشيش نجس وكذا الحشيش نجس المسكر المائع اللي هو بضرب له مثال زي الخمر يعني الخمر يعني وكذا الحشيش نجس لقوله تعالى الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاتركم وديت الجماهير على هذا الشيء الجماهير على هذا الشيء ان الخمر نجسه نجسه خمر ايه نجس جمهور اهل علم على ان الخمر نجسه عين نجاسه عين يعني نجاسه حسيه نجاسه ايه حسية. ولكن المساله دي مش متفق عليها مش متفق عليه على هذا على هذا الشيء انها أن الخمر نجسه نجاسه عينيه ونجاسه حسيه بناء على كده لو أن الإنسان أتى عليه خمر نجاس لابد أن يزل لابد أن يغسل أو إنسان متوضع أو مغتسل وأتى على يديه او على يعني بدنه أو على سيابه خمر لابد أن يغسل طب يطلع المسألة المتفق عليها أو مختلف فيها لا مختلف مختلف ربيع شكل إمام مالك يخالف يقول أنها طاهرة يقول أنها إيه طاهره والنجاسه اللي فيها نجاسه معنويه نجاسه معنويه زي المشرك انما المشرك هو نجس كما قال عز وجل انما المشركون هم النجس لو انسان يهودي او نصراني او يعني وضع سلم عليك مثلا سلم في الشغل زميلك يهودي او نصراني زال سلم عليك في الشغل او سلم لك في الطريق وانت كنت متوضئ هل يا ترى يبقى دي لابد ان تزيلها لا نجاسه المشرك نجاسه اعتقاد نجاسه قلب نجاسه اعتقاد يقبل الامام الربيع مالك يقول ديت زهد هو مع المز من الشافعي الفقوية الشافعية والليس يعني فقيه نصر يقولون هذا بالشيء وهذا الأقرب للصواب وهذا الراجح فيها زي الأنصاب والأزلام من جمعت قال الله عز وجل إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس, رجس من عمل الشيطان طيب لو الأنصاب والأزلام إنسان مسك وهو متوضع او غير متوضع هل يطر يتنجس بذلك لا لا يتنجس بذلك ولكن الراجح من كلام أهل العلم كما ذكرنا أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية بناء على كده الناس اللي بيستخدموا الكحول مثلا والسفيرت وهذه الأشياء في العطور أو في الأطباء أو كده وغيرها على خلاف بقى الكحول ده كحول لنوع ايه فعلى هذا القول الإنسان يعني يجوز له ولكن يحطط ولكن ايه يحطط على قول من يقول انها نجسه بيغسل يغسل ايه المكان لكن الراجح انها ايه ليست نجسه يقول وما لا يؤكل من الطير والبهاء مما فوق الهر خلقا نجس وما دونها في الخلقه كالحيه والفار والمسك غير المائع فطاهر والمسك غير المائع فطاهر طيب ما لا يؤكل من الطير والبهاء مما فوق الهرب خلقه النجس يبقى العلماء الحنابلة قيدوها بالكبر والصغار قيدو الحيوانات بالايه بالكبر والصغار ولكن الاولى تقيدها بالسبعيه تقيدها بالايه بالسبعيه انسان سبع حيوان سبع حيوان ضاري ياكل للميتات ياكل النجاسات ياكل هذه الاشياء غالبا يتنجس فمه فمه فالاولى تقيدها بالسبعيه وليس بالكبر والصغر وما لا يؤكل من الطير والبهايم مما فوق الهرب خلقه نجس مما فوق الهر خلقة نجس يعني عاوز يقول أن الحيوان اللي هو أكبر من الهر أكبر من إيه من الهر نجس الحديث ابن عمر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوب من السباع والدو فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكد غير الماء طاهر وما دونها في الخلق وما دون ايه وما دون ايه الهرة في الخلقة كالحية والفقر والمسكر غير الماء فطاه طب سلمنا فقر بالسحاد مؤكبر من الهرة ومر في البيت وسكن في البيت بتاعك هي نجس البيت هي نجس الحصيرة وهي نجس العافش ونجس المكتة والسجاد لا مش هي نجس والحية والفقر إذا الصواب أنه ايه كل هذه الأشياء طاهرة وليست نجسة قال وصور وَمَا دُونَهُ في الخِلْقَ طَاهِشَ في قول أكثر أهل العلم من الصحاب وَصُورَ الْهِرَ وَمَا دُونَهُ في الخِلْقَ طَاهِشَ في قول أكثر أهل العلم من الصحاب والتابعين ومن بعدهم لحريث أبي قتاد مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شرفت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافت فدل بالغض على نفي أبي قتاد مرفوعا وفيه وبتعليده على نفي الكراهة عن, عن مَا مما يطوف عليه مما يطوف عليه بس في نقطه ابي عليه السلام قال انه ليس بنجس انما الطوفين عليكم والطواف بس سلمنا ان الهره الهرة اكلت فار اكلت فار او اكلت حيوان اكلت حيوان واثر الدم في فم الهره في فم الهره وشربت من الاناء يبقى يا ترى حكمها الان نجس ولا طاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لست بنجس لأننا التوفينا عليكم وتشبهها بالخدم يعني بالخدم مما شق التحرز عنه يبا لست بنجس ولكن الآن في شيء في دم في فم الهرة وشربة للإناء تنجس الإناء مش عشان أصلها نجس ولكن من أجل الايه من أجل الدم من أجل الدم إبا أنت في قطة مثلا هرة كانت فارق وقدامك وانتشرفه وبعدين شربت من الإناء إبا لابد من الإناء يغسل ويسكي ويسكي بما فيه مش عشان الهرة نجسة ولكن من أجل هذا الدم الذي أصاب فم الهرة قال وكل ميت نجسة وكل ميت نجسة غير ميتة الأدمي والسبك والجراط لقول تعالى إلا أن يكون ميتة او دم مسفوحا أو لحم خزير فإنه رجس إبا كل ميتة نجسة غير ميتة السمك غير ميتة الأدمين الحديث المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت وكذلك السمك والجراط السمك والجراط طبعا احنا كلنا بن... بنأته بالسمك بن... بنعمل في إيه بنتباحه أو بنعمل في إيه لا بنشوي بنشوي على طرقه ما فيش حتى إلا إذا كدب سمك إيه سمك هذه سمكة العنبر ولا شيء ده يعني تكفي ما شاء الله ولكن السمج سواء ميت أو صاحي أو حي غير نجس غير نجس والسمك والجراد السمك والجراد لانه لو كانت نليسه لن يحل اكله يبقى النبي عصره يقول احلت لنا ميتتان ودمات ميتتان ودم فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدم فالكبد والطحال طب الطحال ده عبر عن اصلا معروف الطحال ده طبي معروف ان عباره عن دم عباره عن ايه دم دم متجمد طب الدم اصلا محرم ولكن استثنى منه الايه الكبد والطحال وما لا نفس له سائلة كالعقر والخنفساء والخنفساء والبق والقمل والبراغيس وما لا نفس له سائل أما تقرأ في كتب الفقه ما لا نفس له يعني ما لا دم الفقهاء يعبروا عن نفس بمعنى الاين؟ بمعنى الدم بخلاف علماء السلوك والتربية ياعبروا عن نفس بمعنى آخر لكن الفقهاء أما يقولوا النفس بمعنى الدم فيقولوا ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائلة ما لدم له سان كالعقل والخنفسان والبق والقم والبراغيس هذا حكم إيه طهر ولا نجس لحديث إذا وقع الذباب في إينا أحدكم فلينقله وفي لغض فليغمسه فإن في أحد جنحيه داء وفي الآخر شفاء وفي الآخر إيه شفاء روى البخاري وهذا عام في كل حار وبار ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان امرا افسادا فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذق لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كلمه الشافعي في احد في احد قولين يبى ما نفس له سائله لا ينجس لا لا ينجس بل هو طاهر بل هو ايه طاهر ممكن يكون فيه نقطة دم مثلا لو أنت جئت برغوت مثلا مسكت وعملت وكذا ممكن يكون نقطة يسيرة أو شيء بس لا يعني كذلك العقرب السرصار وإن كانوا عشان يكون في أماكن النجسات في البلع ووراة المياه هذا حكم يتنجز بما لبسه بما إيه لبسه لكنه لا يوجد دم لا يوجد دم ماشي لا يوجد دم والعقرب هو فساء كذلك الزباب برضه وما يقع في الإناء الإنسان يعمل في إيه والله ما الذي حالته إنك تكوب خالص ماشي نفسك لو كنت انسان غني وكلكم زيك الرجل ماشي والله ما انتش عاوز أو انت انسان فقير زي حالتنا هتعمل ايه هتحط صباعك في الكوبايه او هتجيب قلم وتغمس الاناء تغمس الزجاج وبسم الله وتشرب ماشي مش تغمسه وتاكله لا تغمسه ايه وتطلع زوق ترميه وبعد ما ترميه تشرب الايه اللي, اللي في الاناء بعض الناس فاهمه كده فعلا بعض الناس فاهمه كده قال لك فين يغمسها لا خلاص يغمسها يبقى يغمسها واكله وبعدين ايه اشرب الاناء تغمسه ترميه وبعد كده ايه تشرب في الاناء فان في احد جناحيها داء وفي الاخر ايه دواء وانا شفت الامر ده بنفسي الله حتى العلماء كانوا بذكر هذا الشيء وانا شفته بنفسي ان الذباب اما بيقع بيقع بالجناح اليسار اللي فيه الداء اللي في الداء فالشريعة جاءت بغمسة بالجناح اللي ايه اللي فيه دواء في بدا في مصر يعادل ده فمضب دحايا ويعادل ايه هذا الشيء والطب الحديث أثبت هذا الإيه؟ الشيء يبا النبي صلى ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي نوحى صلى الله عليه وسلم يبا الغرض المقصود طي بالنسبة للإنسان قد تعافوا ماشي قد تعاف نفسه يعني انسان نفسه بتعاف هذا الشيء إنه يعني يعني يجرع في حد. ما يقدرش يقول له تفليه تمنا كبه والله الصحابة كانوا فقراء كانوا فقراء عشان كبات لبن او كبات شيء فيها زباب عشان أنت تكبه لعله لا يستطيع أن يأتي بمثله لعله لا يستطيع أن يأتي بغيره. إذا الشريعة تخاطب أقل الناس أقل الناس. كون الإنسان نفسه بتعاف هذا الشيء ما يستطيع أنه يل الزباب يقع في الإنام واشربه كب الشريعة ما يحرمون الكوب كب هذا الشيء ولكن لعل الإنسان آخر فقير لا يستطيع أن يأتي بهذا الإيه هذا الشيء إيه كب تشرب أما كونك أن أنت يعني تسكب هذا الشيء ونفسك تعافه لا شيء إيه لا شيء عليك والشريعة لم تلزيمك بشربه وما اكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسه فبوله وروثه وقيئه ومذهه ومنيه ولبنه طاهر وما اكل لحمه ولم يكن اكثر اكثر على فيه نجاس فبوله وروثه وقيئه ومذهه ومنيه ولبنه طاهر بقول علي الصلاه والسلام صلوا في مرابد الغنم صلوا في مرابد الغنم لذا هذا الاسراء والإمام مسلم وقال العرانيين انطلقوا إلى يبد الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبنه من أبوالها وألبنه هذا متفق عليه يجب الحيوانات مأكلت ما اللحم ما اللح الغنم والبقر والماعز والجموس وهذه الأشياء مأكلت ما اللحم هذه الأشياء البول طارف الروس طارف القيد طارف من طارف يبقى هذه الأشياء طاهرة من الحيوان مأكل ما ما اللحم بناء على كده كثير من الأرياض أو في الفلاحين يكون مثلا في الأرض تحت أو شيء ويأتي بالحيوانات بالمواشي فممكن هو غالبا بيأتي على صلاة المغرب على صلاة المغرب فيكون الحيوان مثلا ترتش عليه بول أو روس من الحيوانات أو شيء فلا يصلي بهذا الشيء بهذا السياء بهذا السياء ويعتقد مش يظن يعتقد نجاسي يعتقد أنه إيه نجاسي في اخواننا في الارياف وكذا في صححه المفهم ديه عند الناس في صححه المفهم عند الناس ان هو طالما الحيوان مأكل ما الله بقرا موسى ماعز اقضاء شيء وهو بيروس او يقول فترتش على سيابك او على بدنك يبديت مش نجاسة دي سمها قزارة سمها شيء لكن ما تسماش نجاسة ويجوز الانسان يصلي بهذه الالهية لكن من ناحية يجوز يجوز يصلي لكن مش طبعا مش مش, مش من الادب مش من الأداب الإنسان يصلي فصل الناس هو عليه بول يعني حيوان او روس حيوان إنسان لابس دفة بمئة وتسعين جنيه مثلا وإنسان تاني لابس قمص أبيض فيشوفك لابس بالطريقة دية كل ما تجرب منه هيبعد منك كل ما تجرب منه إيه؟ هيبعد عنك فطبعا ما ينفعش هذا الشيء لكن كحكم فقهي كحكم شرعي لو أن الإنسان أصابه بول مأكل لحم أو روس مأكل لحم على السياب او على البدل يجوز أن يصلي بهذا الشيء الطريقه وده يعني طاهر وليس نجس برضو ما لا يؤكل فنجس يقول وما لا يؤكل فنجس يبقى يفر تفرق الشريعه بين ماكل اللحم وغير ماكل اللحم ماكل اللحم حكمه طاهر طب غير ماكل اللحم حكمه ايه حكمه نجس هو الحديث الـ الـ الآخر قال النبي العرانيين انطلقوا الى بله الصدق فاشربوا من ابوالها فاشربوا من ايه من ابوالها ولبانها دول كانوا جماعه اتوا المدينه فاشتوها يعني الهواء والبيئه ما ناسبتهمش جماعه اعراب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ماشي بوحي من الله عز وجل قال انطلقوا لابن الصدق لا الصدق علم ان شفاء الداء الذي عندهم في ابل الايه في ابوال الصدق فاشربوا من ابوالها ولبنها باشرب من ابولها والبل طب يا ترى الان هل يحق لنا ان احنا زي ما بعض الاخوه بيتجرى ماشي يفتي في المسائل ديت يجيله اخ او اخت بتاع مريضه طب روح بس عند قبل اشرب بول ابل اشرب بول ابل ماشي كوبايه كده عالريق كده واشرب الكلام ما ينفعش ما ينفعش لا الطب محترم الطب محترم لابد ان الانسان يرجع للطب في هذه المسائل يعني الكلام ده احنا ما بنقولوش من فراغ بعض اخواننا كان تجرأ في من الفترات واللي يجي له مريض ويخد بالكوا بتاع اعمل له وصفه اعشاب ويشفشك كده ان شاء الله بس بايه بقول كده وبسم الله بسم الله وخد بسم الله بسم الله قول سبحان الله وياخد الحديث بظاهر الحديث لا شوف شروح العلماء على الحديث وشوف كلام اهل العلم على الحديث وانتكلم في هذه المساله امراه من النساء ظلت مريضه خمس سنوات خمس سنوات تشتك على الدكاتره في عبد في المنصوره واسكندريه وتدفع على الدكاتره ودعت على الاخ دعت على الاخ بعد كده. بسم الله اشربه بس شفشق كده بالنهار وبالليل وكذا او ثلاث مرات ما شاء الله هو طبعا الامراض كلها جت النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الشيء وحي من الله تبارك وتعالى اذهبوا إلى ابل الصدق فشربوا من اجوالها ولبنها يبقى ده الآن في بعض الناس او بعض الاطباء اللي هم بيعالجوا بالاعشابه الطبيعيه وشيء عارفين هذا الشيء وبيحطوا نسب معينه من البول للم المريض يستط بمحترم يا اخواننا ولا بد ان نذق فيه ولا بد ان نحترمه بنسب معينه يشرب به كذا بنسبه معينه النبي عليه الصلاه والسلام يقول في في الحبه السوداء شفاء من كل داء شفاء من كل داء الا السم اللي هو الموت طيب سبب الطبية ان الزيت بتاع حبة البركة برفع الضغط برفع بعض إخواننا بحطوا بإيه كده بإيه جزافا كده حطوا جزافا إيه واحد مرض ولا بتاع طب بس حط إيه خمسة أو عشرة سنطة على كل شروع على كل إيه على كل مشروب عنده الضغط يرفع الضغط يموت ماشي يبقى تدفع ديه تدفع ديه مشكل يبقى بنسب معينة طب برسب معين الحجام الحجام والنبي السلام يقول الشفاء في ثلاثة ماشي شرطة محجم وكيه بنار وشربة عسل طب الحجام مرض السكر ماشي مرض ما ينفعش تعمله حجام ألا بوضع معين وبشيء معين وكل إنسان اللي بعملها طبيط طبيط مش أي شيء كده ممكن ممكن يموت فيه يبقى الغرض المقصود يبقى قبل الإنسان ويقدم على الشيء ما يخدش بظاهر الحديث ونعم الظاهرية ونبدأ تقول لك الحديث بيقول كذا الحديث بيقول كذا إيقرأ شروح العلماء عليه وشوف العلماء بيقولوا إيه قبل الإ على الشريعه يقول وما لا يوكى الفنجس لقوله عليه الصلاه والسلام في الذي يعزف يعذب في قبره إنه لا من بو ده حديث متفق عليه والغائت مثله لغايه مثله مثل ولا اشد وقوله عليه الصلاه والسلام علينا ان طالب في المذغ اغسل فكرك لما جاء يعني علينا ابن طالب قال كنت رجلا مذاء وكنت استحي من النبي عليه الصلاه والسلام أن اسئله قال فسألت المقدار بن الأسود يسأل النبي عليه الصلاة فقال قل له يغسل ذكرة ويتوضى وضوءه للصلاة ويتوضى وضوء للصلاة قال والقي نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغاط مسألة القئ يطرى القئ طاهر ولا نجس إنسان يعني. برجع يعني يطرى هو طاهر ولا نجس هنا بيقيس القئ على الغاط ليه بيقول القئ طعام استحالت تحول يعني تغير كالغاز يدخل ويستحيل في الجوف ولكن ده قياس ده قياس قياس سمير العلماء قياس شبه في اصول الفقه بس يا ترى قياس مساوي كما يقول علماء الاصول ولا قياس اولوي ولا لا ده قياس ادنى ده قياس أدنى. لا قياس مساوي ولا قياس اولوي بل هو قياس شبه ادنى ماشي ده قياس ادنى لان فرق كبير بين الغائط وبين القي القي لا يمر بالمراحل التي مر بها الايه الطعام الذي استحاله في الجو وخرج غائط هذا استحاله هذا استحاله ولكن هذا مر بمراحل نهائيه اللي هو الغائط ماشي والشريعه يعني جاءت بنجاسه الغائط ونجاسه البول اما القي ما فيش دليل ما فيش دليل على نجاسته ما فيش نص على نجاسه الايه القيء فالراجح ان ده قياس ادنى ويألقي ليس نجس قال إلا مني الأدمي ولا بني فطاهر إلا مني الأدمي ولا بني فطاهر لقول عائشة كنت أفرق المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيصاب هذا حديث متفق عليه لكن استحب غسل رطبه وفرق يابسه وكذا عرق الأدمي وريضه طاهر كلبنه لأنه من جس طاهر مني الأدمي دي مسألة برضو محل اختلاف مش محل الاتفاق ولكن الراجح أن المني طاهش ان المني طاهش لأن مني هو أصل إنساء فلو قلنا بنجاسة المني إبا الإنسان أصله إيه نجس إبا الإنسان نجس والإنسان مخلوق من إيه من مني وأصله مني فلو قلنا أنه نجس إبا الإنسان إيه نجس والمؤمن لا ينجس حيا نوميه وكون عائشة رضي الله عنه تفرق المني من سوب النبي عليه الصلاة والسلام ورب العزة ي ولم ينزل وحي من السماء يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا نجس ويقرأ للنبي عليه الصلاة والسلام ويوصل فيه دل على أنه طاهر وليس نجس إذ أن الفرق لا يزيل المادة بالكلية الفرق لا يزيل المادة بالكلية لذلك قول من يقول بطهارة المانية قول يعني راجح قول راجح وهو الراجح من كلام أهل العين لأن الفرق لا يزيل بالكلية حتى لو قلنا أنه يستحب الفرق طيب يستحب استحبابا وليس إجابا يبقى الفرق لا يزيل وبناء على ذلك لا منزله تشريع ولم ينهى النبي عليه الصلاه والسلام عن فعل عن هذا الفعل دل على طهاره الفم وشكل الاسلام رحمه الله بيقول هو بمثابه البصاق والمخاط والعرق يعني بمثابه المخاط والايه والبصاق والعرق قالوا القيح والدم والصديد نجس فالقيح والدم والصديد نجس لقول عليه الصلاه والسلام لاسماء في الدم غسله بالماء ده حديث متفق عليه والقيح وصدد مثله إلا أن الإمام أحمد قاله هو أهوان وهو أخف بمعنى ان القيح والدم والصدد نجس قدمنا الكلام في الدم قبل ذلك ومزيب أهل العلم في الدم وقلنا فرق كبير بين أن نقول ان الدم نجس وخروجه ينقض رضو أو لا ينقض رضو وذكرنا مزيب أهل العلم قبل ذلك فالدم نجس الدم نجس بعض اهل العلم ينقل الاتفاق على هذا على هذا الشيء الا اما الاربعه ان نجس الدم الشافعيه والمالكيه والحنابل والاحناف اما الاربعه على هذا على هذا الشيء بل بعض العلماء كناوي رحمه الله وغيره ينقل اتفاق اهل العلم على نجاسه الدم لكن فرق كبير بين أن قر الدم نجس وخروجه ووجوده على البدن او يعني على الثياب حكمه ايه هل ينقض وضوء او لا ينقض وضوء يبقى انسان رعف في الصلاه راف يعني نزل دم خير مثلا او انسان جرح في الصلاه نزل منه دم يا ترى الواجب عليه ايه ان هو يتوضا ولا يخرج ذي هذه النجاسه دي نجاسه يبقى الواجب عليه يزيل هذه النجاسه والله استطاع يزيلها وهو في الصلاه خير وبركه ما استطاعش يبقى يخرج يزيل النجاسه ويدخل في الصلاة مره ايه مره ثانيه طب القيح القيح والدم القيح عباره عن دم هو دم ولكن الامام احمد يقول ايه هو اخف لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياه ولو من دم حاط يعني عن مسألة اليسير مسألة اليسير كما هو مذهب بشيخ الإسلام التامية يقول يعفى عن كل يسير وقبل الأحناف قبل أبو حنيف رحمه الله يقول يعفى عن إيه؟ عن كل شيء اليسير الشيء اليسير يعفى عنه يقول في قول أكثر أهل علم وروي عن ابن عباس وأبي هرير ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائش رضي الله عنه يكون لإحدان الدرع فيه الضحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه برقه تقصعه برقه وفي رواية تقول لغلقها ثم تقصعه بظفرها ثم تقصعه بظفره محل الشيء فين لأن بعضكم بدأ إينام كده محل الشيء فين أنا عارف أنتم مهنجين يعني كتبت لكم يعني أي برض واحد بس لتكلم واحد بس بدن الطريق بالنسبه ليس الريق ده مش ماء كثير مش ماء شيء يسير ومع ذلك لويزيل هذا الايه هذا الاصل بدلا على أن اليسير معفو عنه وفي روايه بلغ ريقها ثم تقصعه بظفرها وهذا يدل على العفو لان الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخف عليه عليه الصلاه والسلام قال في الشرح وما بقيه في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه دي برضو مسألة مهمة مسألة الدم يا طرحنا كلنا بنشتر لحمة يعني قبل الثورة ما شيء لكن الآن ما أنفه فالغرض المقصود الدم ده حكمه وإيه نجس طب الإنسان بشتري لحمة اللحمة تعبر عن إيه يعبر عن دم دم فيه طيب لو أنت لئت باللحم وغسلت غسلت اللحم يبتكو التفلي بعد جيل هتاكو التفلي طب أنت جبت مصورة جبت مصورة غريباً بيعيه فهدم طب أنت بتحطه ده دم يسير معفو عنه سواء في العروق او في العظم التعليقية الحيوان دم عفو عنه وطاهر ويجزر الله يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر فالصلى بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفيا ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر فانصرا بالضم كثيرا لم تصح الصلاه فيه والا عفيا مساله اليسير في كل شيء معفوا طيب في عسيات نقط دم نقط دم يسيره نقطه ونقطه ونقط ونقاط فإذا فاذا ضم بعضها الى بعض فكانت كثيره يبقى ندرس لحلقه الصلاه في الاسياب في هذه السياق ده معنا ضم يسير متفرق بسبب الاصل فانصرف الضم كثيرا يبقى نقطه ونقطه ونقطه اصبح يعني كثير يبقى لابد من تغيير لابد من تغيير السياق على خلاف بين اهل العلم الكثير عند الاحناف مثلا قدر الدرهم عند الاحناف بقدرات قدر الدرهم لتضم يسير متفرط عند الحنابل له بقيادوها بالفحش إذا فحش في عرف كل انسان وفي نفس كل انسان بسلبه برضه من من هذا الشيء بينذكر ان بعض الجنورين مثلا يدين من يسأل يا طرأ أنا جزال وبذبح هذا الشيء وبعدين بصلي يا طرأ أصلي بالثياب اللي أنا فيها في الدم اللي بذبح بها لا بد نتغير لا بد نتغير ثيابك اللي انت علىها دم ديت لابد ايه من تغير يبقى خليك انت قميص وفطان شيء وانت تصلي ترفعك للثياب الخارجية وتلبس للأخر أما تصلي بالثياب اللي علىها دم الدم نجيسه وليس الله وطين وشارع ظنت نجاسته طاه عملا بالاصل والا أن الصحابه والتابعين يخوضون المطرف الطرقات ولا يغسلون ارطلهم روى عن ابن عمر او عن عمر رضي الله عنه عليه وقال ابن مسعود كنا لنتوضا من موطئ كنا لنتوضا من موطئ ده صحيح ونحو عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل اهل العلم وهذا قول عوام اهل العلم. عوام يعني ايه عامه اهل عوام يعني ايه عوام يعني إيه؟ عوام يعني العوام العلماء يعني مش كده غلط طبعا عوام اهل العلم مش العوام العوام <تصفيق> عوام اهل العلم يعني جميع أهل جميع اهل العلم كلمه يعني جميع جميع اهل العلم المساله دي مسألة مهمة. طين شال طين شال بمعنى انسان في الشارع سلمنا في الشتاء بس في الشتاء وانت متلطخ او مغتسل وتذر ايه مستني يبقى الحكم يا ترى ايه والله هنشوف غالبا انتراب الشبشب او شيء او حذاء بيطرطش بيطرطش على ايه بيطرطش على هدومك بيطرطش على السروال بيطرطش على ايه على الافطار الانسان نفسه طب يا ترى الحكم يكون ايه هغسل اروح المسجد اغسل الثياب واغسل القميص ولا ايه بالظبط اطين شارع اظنها نجاسه يعني انا اظن ان نلس اظن ان الطين ده ايه نلس الحكم الحكم الطهار لماذا؟ لأن المسألة يتعاملون بالبلوة والصحابة كما يصفر كانوا ليتوضقون من موطئ من موطئ يعني مكان موطئ يعني طبقوا الأقدام يعني بدوسوا فيها طيب كونوا أنه ليتوضق من موطئ يبدل على نجازة ولا يدل على الطهارة يدل على الطهارة طيب في مسألة أخرى في أعزكم الله طرنش ماشي بكابورت كده مفتوح في الشارع وانت معد وطافح وطافح عربية او تكس أو شيء ترتش عليك ماشي بسرعة ترتش عليه يبقى يقين أن ده إيه ده نجس يقين من ظنة نجساته ده يقين إيه أنه نجس لا بلس سيارة والعربية ولا شيء إنت ماشي فوطأت على هذا المكان وطأت دوست على هذا المكان يبقى يقين أنه إيه نجس يبقى مش هنخش مش هندخل فعلا أنا توضي من مواطئ لها لا لابد من إيه من إزالة هذه النجاسة لابد من إزالة هذه النجاسة على حسب الشيء في والله طرنش طافح وفيه والشارع طافح فيه البلعات زي ما شاء الله شوارعنا كلها ما شاء الله نظيفة قبل الثورة وبعض الثورة ما شاء الله يعني فالإنسان إيه؟ يعني إحنا خايفين نقول يغتسل مصراحة لو كانت حق مشارعة نقول نغتسل ليس يتوضع بس. فالغرض من ان هو إذا كان في طرنشة أو شيء والمية بينه يبديل لابد أن يغسل هذه النجاس أما إن تشاتل يا طرى نجاسة ولا ليس نجاسة طين شارع ولا في نجاسة ولا في بلاع وإنت من تشيف شيء والمطر نازل الأصل إيه الأصل الطهار الأصل الطهار وعرق وعرق وريق من طاهر طهر, طهر. وعرق وريق من طاهر طهر, طهر. لما روى مسلم عن أبي هرير مرفوعا وفيه فإذا انتخع أحدكم فلينتخع أو فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقول هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ثم مسح بعضه في بعض تحديث صحيح ولو كانت نجزا لما أمر بمسحه في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا تنجسة الفان بمعنى أن عرق الإنسان وريق الإنسان العرق والريق الحكم فهمه الطهارة سان طاهر وريقه طاهر وريقه وعرق كل طاهر طاهر وريقه كل طاهر طاهر وريقه كل طاهر طاهر وبالمناسبه قدمنا قبل ذلك ان عرق الحمار حكمه ايه وسوره بناء على جمال ارياف الفلاحين عرق الحمار وسوره حكمه على الراجح على الراجح وده اختار مين ابن قدامه في المغن ده ابن قدامه ايه ابن في المغني خلاص كده يبقى الحمار نجس عمر ولكن العرق والصوء الراجح من كلام اهل علم النووي ط يبقى عرق وريق من طاهر طاهر الحديث فاذا تقى احدكم فلينتقي عن يسار او تحت قدمه فإلا من يدفل يقول هكذا فتفل فتفل في سوبه ثم مسح بعضه في بعضه المعنى إيه الإنسان ممكن يعني تعجله النخوامة او البلغم أو شيء في الصلاة في بلغم سواء كان إيمان أو مأموم سواء كان بصلي منفرد أو بصلي جماعة وفي بلغم في حشرة في صوته فهو عشان يسلق صوته وبطرق يعني هو إيمان أو شيء فحاول يدفل يا يدخل طب يدخل ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يسار او تحت قدم عن يساره أو تحت قدم خلاص طب يا ترى الحكم ده ممكن نعمله الآن في مساجدنا ما هو النبي قال عن يساره او تحت قدم يبقى انت تبقى مأموم او في جماعه يعني وبعدين في نخامه او في بلغم او شيء خلاص عن يسارك كده وايه وتتوف ماشي او خلاص بعض اخواننا للاسف عملها انا ما بتكلمش من فراء. بعض الاسف ايه عن اخواننا عملها يقول لك ما هو الحديث كده الحديث كده الآن في سجاد وفي موكيد من فحش هذا الشيء يحرم يحرم الإنسان يلوز هذا الإيه؟ المكان في هذا الشيء زمان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصر كان مكانش عليها أبواب ولا كان معروش ولا شيء بل كان هو عريشه أو سقفه يعني سعف النخيل وعريش النخيل وكانت الكلاب تقبل وتدبر وكان المسجد الحصر كله حصر فيه فرشة ولا شيء فالنبي صلى يقول البصاق في المسجد خطيئه وكفارته دفنه يبقى الإنسان يدفن يعني يسره اذا كان في ايه في رمل في حصى في, في شيء لكن الآن عشان تطبق الحديث في المساجد بتاعتنا اولا الناس اللي فريحك هيمسكك وتعالك معاك واخد بالك ويطلعك بره ومش هتطلع من ايه مصلى سليم ده امر الامر الثاني انه يحرم عليك ايه تلويس المسجد لكن ممكن تعمل ممكن تطلع منديل من جيبك وتدفن فيه بس بالراحه الراح. بعض اخواننا يعني للاسف يعني في اداب وزوقيات وشيم واخلاق لابد نراعيه مع بعض لابد ولابد ان ترعاه مع الناس مع نفسك اعمل انت عاوز تعمله لكن مع الناس بعض اخواننا بيبقى واقف في الصلاه احنا شفنا كده كتير يعني يبي يطلع مديل بصوت يعني رهيب ويا ريت بيطلعه بالراحه وكون بديل مثلا اللي كده اللي من هنا وعامل كانخعك من هنا وايه وتافل في المندي وكنت اتكلمه اقول لك يا اخي سنه ايه سنه ايه ده سنه ايه كذلك برضه الانسان لو هو اعجله شيء وبلع المخامه فلا ايه فلا شيء عليه فلاش اما موضوع التفل عن يسار او تحت القدم ده كما قدم يقول ولو أكل برضه العلماء اخذوا منها كحكم معاصر ان الإنسان يجوز له ان ايه يطلع المحمول وايه يقفله بعض الناس يتحرج يتحرج الإنسان مثلا ان هو يقفل المحمول النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ماشي يعني ساوبه ضم بعضوها لايه على, على بعض ضم بعضوها ايه على طري ممكن انت برضه تيجي مطلع الايه دي حركه دي حركه في في ولم تطل بل فعلها النبي صلى الله انت ممكن تطلع المحمول وتدفي المحمول ما فيش شيء لكن ما تسيبش المحمول يفضل يرن يرن يرن ماشي يكون طبعا نغمة مزيكه ماشي او حاطط له اي مزيكه ويتعب الناس يقول ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسه ثم شرب من ماء لم يضر ولو أكل هره نناحه أو طفل نجاسس ومشارب المائع لم يضر لعموم البال ومشاقة التحرز ولا نشوف النجاسة بقية وتأثر في الإناء ولا ما أصرد في الإناء والله إذا كان هره وكان في دم وشيء وفي بقية دم في الإناء ينجس ما فيش إباقيه طاهر قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضل الطعام وشراب ولا يكره سؤر حيوان طاهر وفضل طعامه وشراب السؤر بمعنى المتبقى من الإناء السؤر بمعنى المتبقى فلو إن حيوان سو شرب من الهرق شرب من السؤل وبقي فيه فضله يجوز الإنسان يشرب منها يجوز الإنسان يتوضع يجوز الإنسان يغتسم. طيب في بعض هنا في حمز كده بعيد من بعض الأسئلة. يقول ما هو المسكد غير الماء ما هو المسكد غير الماء مثل الحشيشة كالحشيش. ما حكم بول الصغير الذي يعتمد على الرضاعة فقط هل بوله نجس أم طهج؟ نحن ذكرنا المسألة قلنا ان البول الصغير الصغير إما يكون اما يكون انثى او ذكر ماشي جاريه غلام فبول الصغير الذي يعتمد على الرضاعه لو كان صبي ولد يعني يرضع يتبول ينطح بوله ايه ينطح وذكرنا النطفح معنى ايه جاريه يغسل طب احيانا الام بتاكل بسكوت ماشي جه زبادي تحطه في البسكوت أو البسكوت تحطه في زبادي وتاكله ايه لجمل امتين كده وبترضعه يا ترى ده ينطبق عليه حكم الغسل ولا حكم النطح حكم إيه؟ حكم النظح حكم النظح لأن البسكوت والزبادي هي... ليس يقيمه ليقيم البنية يبا يبقى... كلام النبي الصلاة عن الاعتماد يعتمد اعتماد كل على الأكل يبا يغسل أما لو كان مع الرضاعة تأكلوا بسكوت تأكلوا شيء يسير هذا برضو حكم باقي على الحديث أنه إيه أنه يغسل بول الجريه وينضح من بول الغلام أنا مش عارف يعني هل يجوز أكل ما ليس لو نفس سئلك الصراصير هل يجوز اكل مش عارف ما بحب السراصير ولا ايه بعض اخواننا كانوا ده فكرني كان بيسال بعض مشايخنا هل يجوز اكل الجير ماشي فمش عارف يعني السراصير لا طبعا مش اكل السراصير السراصير نقول بنجسه السراصير مش لذاتها لما تتلبس به لانها غالبا تكون في دورات المياه وتكون في البلعات فيعني تكون نجسه من هذا الايه الشيء حتى لو هي يعني طاهره وما فيش صراصير عندك صراصير في البيت كتير هات لها مش مبيد ورشه لكن ما تاكلهاش يعني تكون تأكل زهقان منها وتموتها وما هل الخمره طاهره ام نجسه اصل انا فصلت المساله دي الخمره طاهره ام نجسه فصلت المساله قلنا للخمر فاخلاف بين الاهل الجميع علينا انها نجسه نجاسه عينيه نجاسه اي عيني والبعض يقول انها نجاسه ايه معنويه وده طيب خلاص وقت الصلاه كده سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا <تصفيق> اله الا انت استغفرك